تقوى الهجر جرح عميق والقلب في دمه غريق وتطلب ولا له من وين الصبر مهما تقول لا تتذر مهما تقول من الأغاني والجمل ما يحتمل قلبي في جبر الألم يمشي معك درب الندم ما يحتمل يكفي عليه منك احتمل كذب وقدر حبك سرب وضيعت وقت يتبعه وسط الضباب وصوتك ينادي يسمعه صرت اتبعه واليوم في بحر الظمار تري مفواذي وتحرجة ترجع تقول أبعت ذر له لذر دام الهوى ما رح على قول كذر والجرح يا جرحي داوي الصبر له لذر